بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر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 ثُمَّ يَقْضِ أن أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا تَأْرِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثمّ عبس وبصر ثمّ أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحور إلا قول البشر سأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر للبشر عليها وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاك تو وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا إِلَّا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب. Liya stiqlina alladina aootul kitabwa yizdadana alladina amanu imanu wa la yirtabana alladina aootul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 وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكران بشر والليل اذ ادبر والصبح اذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أي 114. يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة 116. إلا أصحاب اليمين 117. في جنعة يتساءلون عن المجرمين ما سنككم في سفر؟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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ثروت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآفرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة